فَرُزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيته يوصي بها أودين آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل النار يدخل ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا, الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طַيِّبًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم قم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون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 والذين يُنفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُونُ الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَأَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَو أَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا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 تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستن نساء فلم تجدوا ما أأفت يوم صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادو يحرفون الكلمة عم ووضعيه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا ليم بألسنتهم وطعن في الدين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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبين هؤلاء كالذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ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 وَكَفَى جَهَنَّمُ مَسْعَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ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 وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعْظُوْكُمْ بِهِ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 وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحاكم يريدون أي يتحاكم إلى الطاووت وقد أمروا أي يكفر به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا بعيدا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 ولهدينهم صراطا مستقيما وَمَن يُطعَ اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا, ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 والله أشد بأسا وأشد تنكلا. من يشفع شفاعة حسنتين يكن نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكن كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الَّلَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وَمَيْقُطُ الْمُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا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 الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا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 ما يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم.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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمراهم فلا يبتكّن آذان الأنعام ولا أمراهم فلا خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هؤلاء كمأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى التَّقْوَى وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إِوَلا إِلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا عن ذلك.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 وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله